الطواغيت تصاب بالجنون استمر أبو جهل في السخرية من العباس بن عبد المطلب أمام الناس وكأنه ينفس عن حقده على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هدد بكتابة صحيفة تصف بني هاشم بأنهم أكذب العرب وتعليقها على الكعبة فقال زعمت عاتكة أن الراكب قال اخرجوا لمصارعكم في ليلتين أو ثلاث فلو قد مضت هذه الثلاث تبين لقريش كذبكم وكتبنا سجلا ثم علقناه بالكعبة أنكم أكذبوا بيت في العرب رجلا وامرأة أحرج العباس فصار يردد ما رأت عاتكة شيئا ولا سمعت بهذا ثم انصرف مهموما لكن همومه زادت عندما رأى نساء بني عبد المطلب يحاصرنه ويقولن غاضبات أصبرت لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم ثم تناول النساء وأنت تسمع فلم يكن عندك في ذلك غيره اعترف العباس بتقصيره وقال قد والله صدقت وما كان عندي في ذلك من غيره إلا أني قد أنكرت ما قال فإن عاد لأكفينه ولما أشرق صبح الغد خرج العباس وكله طاقة للتصدي لأبي جهل الذي وصفه العباس بأنه كان حديد الوجه حديد النظر حديد اللسان بقي ينتظر حتى أقبل من بعيد فنهض العباس نحوه وفجأة انحرف الطاغوت وهرب يركض ويركض فلحقه العباس ظانا أنه يهرب منه وإذا به يتجه نحو صراخ مفزع فتح أبواب مكة وأخرج رجالها ونساءها فاحتشدوا في المسجد حول رجل اسمه ضمضم بن عمرو وإذا هو قد شق قميصه وقطع أنف بعيره يتقاطر دمى يصرخ في المسجد صراخاً محملاً بثارات الوثنية ويقول يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة أموالكم مع أبي سفيان وتجارتكم قد عرض لها محمد وأصحابه فالغوث الغوث نظر الناس إلى بعضهم تحولوا إلى أعين وأفواهم مفتوحة وأيد تصفق وأخرى تشد الرؤوس وذهول يعصف بالمكان رجل كان بالأمس طريدا يسحب أتباعه بالحبال ويطاف بهم في الطرقات وتتلقفهم القبضات والشتائم وها هو في هذا اليوم يمرغ كرامة الوثنيين ويرد على رسالة التهديد التي أرسلوها بل يفك حصارهم بحصار اجتمع الطغاة فقرروا الثأر إلا طاغوتا واحدا أمية يذهب لبيته ليلبس أدات الحرب فتذكره زوجته بكلمات النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به قد انهار خارت قواه وقرر البقاء فهل سيتركه أبو جهل هل سيتركه يهنأ بالعيش ويذهب للثأر بدلا عنه